الفصل الثاني القرآن خلاصة القرآن القرآن هو كتاب المسلمين المقدس ودستورهم الديني والمدني والسياسي الناظم لسيرهم وهذا الكتاب المقدس قليل الارتباط مع أنه أنزل وحيا من الله على محمد وأسلوب هذا الكتاب وإن كان جديرا بالذكر أحيانا خال من الترتيب فاقد للسياق كثيرا ويسل تفسير هذا عند النظر إلى كيفية تأليفه فهو قد كتب تبعاً لمقتضيات الزمن بالحقيقة فإذا ما اعترضت محمدا معضلة أتاه جبريل بوحي جديد حلا لها ودوين ذلك في القرآن ولم يجمع القرآن نهائيا إلا بعد وفاة محمد وبيان الأمر أن محمدا كان يتلقى في حياته عدة نصوص عن الأمر الواحد فلما انقضت عدة سنين على وفاته حمل خليفته الرابع على قبول نص نهائي للقرآن مقابلا بينما جمعه أصحاب الرسول والقرآن مؤلف من 114 سورة وكل سورة مؤلفة من آيات ومحمد هو الذي يتحدث فيها باسم الله على الدوام ويعد العرب القرآن أفصح كتاب عرفه الإنسان ومع ما في هذا من مبالغة شرقية نعترف بأن في القرآن آيات موزونة رائعة لم يسبق إليها كتاب ديني آخر وتقرب فكرة الكون الفلسفية في القرآن مما في الديانتين الساميتين العظيمتين اللتين ظهرتا قبل الإسلام أي اليهودية والنصرانية وزعم أن العنعنات الآرية الفارسية أو الهندية ذات نصيب ظاهر في النصرانية والإسلام ونحن نرى النفوذ الآرية في الإسلام ضعيفا جدا ولم يكن محمد فيلسوفا كبيرا أي من المفكرين المتبحرين الذين يقاسون بمؤسسي البرهمية والبدهية فهو لم ينكر سبب الأسباب كما أنكره البدهيون ولم يقل مثلهم بأن الكون موجود بالضرورة ذن حلال وتركيب دائمين ولم يتصف بنصف ما عند مؤلفي كتب البرهمة المقدسة من الشك ولم يدخل إلى القرآن مثل التأملات الآتية التي تجدها في كتاب الويدة من أين أتى هذا الكون؟ أهو من صنع خالق أم لا؟ يعلم ذلك من ينظر من فوق الفلك وقد لا يعلم ولكن أقوالا مجردة مثل هذه لا تنفع غير الفلاسفة ومحمد لم يزعم أنه يكتب من أجل الفلاسفة وكان من مقاصد محمد أن يقيم دينا سهلا يستمره قومه وقد وفق لذلك حين أخذ من الأديان الأخرى ما يلائمهم ولم يفكر محمد في إبداع دين جديد قط وهو الذي أعلن أنه يسير على غرار من تقدمه من أنبياء بني إسرائيل من إبراهيم إلى عيسى قائلا إنما أوحي إليهم صحيح والحق أن اليهودية والنصرانية والإسلام فروع ثلاثة لأصل واحد وأن هذا تقرب وشيجة والدين الذي دعا النبي إليه الناس سهل جدا وقد عرفه محمد بالكلمات القليلة الآتية حين أتاه جبريل بزي العرب وسأله عنه وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيله وهذا التعريف الذي قبله جبريل تام كما هو واضح ويلخص المسلم الإسلام في هاتين الكلمتين اللتين لا ينكر إيجازهما وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله وإنني أنقل من القرآن بضع آيات في كل موضوع مهم وأرتب ما نقلته من آيات على حسب الموضوعات نظرا إلى أنما ما ورد من الآيات في الموضوع الواحد مبعثر فيه اتفاقا وإنني أبدأ بما جاء في القرآن عن مصدره وعن قرباه الوشيجة بالكتب المقدسة التي أتت قبله لكل أجل كتاب من سورة الرعد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من سورة البقرة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين من سورة الشعراء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 مطاع ثم أمين من سورة التكوير ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربية لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين من سورة الأحقاف شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه من سورة الشورى وإله محمد واحد في السماء واسمع تعريف النبي له بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم من سورة البقرة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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون من سورة البقرة وإله القرآن الواحد وإن لم يكن شديدا شدة إله التوراة جبار عزيز ذو انتقام يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل جاء في القرآن وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ مِن سُورَة الرَّعْد وَالْفَجْر وَلَيَالٍ عشر وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ والليل إِذَا يَسْر هل فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي البلاد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 من سورة آل عمران وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد من سورة هود هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال من سورة الرعد وما جاء في القرآن من نص على خلق السماوات والأرض في ستة أيام وخلق آدم والجنة وهبوط آدم منها ويوم الحساب مقتبس من التوراة وإليك وصف محمد ليوم الحساب فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من سورة عبسة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت من سورة الانفطار والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عاملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين من سورة الزمر وفي النار ضروب العذاب كما يرى محمد ومن ذلك وسقوا ماء حميمة فقطع أمعاءهم من سورة محمد وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ مِّن سُورَةِ الْوَاقِعَةِ كَلَّا وَالْقَمَرِ والليل إذ أَظْلَمَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ مِنْ سُورَةِ الْمُدَّثِّرِ وَفِي الْجَنَّةِ مَا تَشْتَهيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَمِنْ ذَلِكَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين من سورة محمد وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقان عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من سورة الطور إن المتقين في جنات ونهر من سورة القمر متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان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 لا للملحدين ولا للمشركين الذين يوصي بمقاتلتهم وإليك قوله عنهم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون من سورة الأنفال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من سورة يونس لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من سورة البقرة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة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 لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم من سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون من سورة العنكبوت ولم أجد في القرآن ما يعاب به الشرقيون وما يمكن أن يعاب به كذلك كثير من العلماء المعاصرين من الجبرية المزعومة فيجوز أن يعد به محمد أكثر جبرية مما في التوراة وإليك مع ذلك ما استطعت أن أجده جوهريا في القرآن حول هذه المسألة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين من سورة التكوير يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم من سورة آل عمران هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون من سورة الأنعام ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون من سورة الأعراف ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون من سورة المؤمنون لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين من سورة سبأ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب من سورة فاطر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون من سورة نوح ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من سورة التغابن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة من سورة النساء فلسفة القرآن انتشاره في العالم إذا رجعنا القرآن إلى عقائده الرئيسية أمكننا عد الإسلام صورة مبسطة عن النصرانية ومع ذلك فإن الإسلام يختلف عن النصرانية في كثير من الأصول سيما في التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسي وذلك أن الإله الواحد الذي دعا إليه الإسلام مهيمن على كل شيء ولا تحف به الملائكة والقديسون وغيرهم ممن يفرض تقديسهم وللإسلام وحده أن يباهي بأنه أول دين أدخل التوحيد إلى العالم وتشتق سهولة الإسلام العظيمة من التوحيد المحض وفي هذه السهولة سر قوة الإسلام والإسلام وإدراكه سهل خال مما نراه في الأديان الأخرى ويأباه الذوق السليم غالبا من المتناقضات والغوامض ولا شيء أكثر وضوحا وأقل غموضا من أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد وبمساواة جميع الناس أمام الله وببضعة فروض يدخل الجنة من يقوم بها ويدخل النار من يعرض عنها وإنك إذا مجتمعت بأي مسلم من أي طبقة رأيته يعرف ما يجب عليه أن يعتقد ويسرد لك أصول الإسلام في بضع كلمات بسهولة وهو بذلك على عكس النصراني الذي لا يستطيع حديثا عن التثليث والاستحالة وما ماثلها من الغوامض من غير أن يكون من علماء اللاهوت الواقفين على دقائق الجدل وساعد وضوح الإسلام البالغ وما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة على انتشاره في العالم ونفسر بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام كالمصريين الذين كانوا نصارا أيام حكم قياصرة القسطنطينية فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام كما نفسر السبب في عدم تنصر أي أمة بعد أن رضيت بالإسلام دينا سواء كانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة ويجب على من يرغب في الحكم بفائدة كتاب ديني ألا ينظر إلى قواعده الفلسفية الضعيفة على العموم بل إلى مدى تأثير عقائده والإسلام إذا ما نظر إليه من هذه الناحية وجد أنه من أشد الأديان تأثيرا في الناس وهو مع مماثلته لأكثر الأديان في الأمر بالعدل والإحسان والصلاة إلى آخره. يعلم هذه الأمور بسهولة. يستمرئها الجميع. وهو يعرف فضلا عن ذلك أن يصب في النفوس إيماناً ثابتا لا تزعزعه الشبهات. ولا ريب في أن نفوذ الإسلام السياسي والمدني كان عظيما إلى الغاية. فقد كانت بلاد العرب قبل محمد مؤلفة من إمارات مستقلة. وقبائل متقاتلة دائما فلما ظهر محمد ومضى على ظهوره قرن واحد كانت دولة العرب ممتدة من الهند إلى إسبانيا وكانت الحضارة تسطع بنورها الوهاج في جميع المدن التي خفقت راية النبي فوقها والإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العلم ومن أعظمها تهذيبا للنفوس وحملا على العدل والإحسان والتسامع والبدهية وإنفاق جميع الأديان السامية الفلسفة تراها مضطرة أن تتحول تحولا تاما لتستمرئها الجموع وهي لا شك دون الإسلام في شكلها المعدل هذا وجرت حضارة العرب التي أوجدها أتباع محمد على سنة جميع الحضارات التي ظهرت في الدنيا نشوء فاعتلاء فهبوط فموت ومعما أصاب حضارة العرب من الدثور كالحضارات التي ظهرت قبلها لم يمس الزمن دين النبي الذي له من النفوذ ما له في الماضي والذي لا يزال ذا سلطان كبير على النفوس، مع أن الأديان الأخرى التي هي أقدم منه تخسر كل يوم شيئا من قوتها ويدين بالإسلام في الوقت الحاضر أكثر من مئة مليون شخص واعتنقته جزيرة العرب ومصر وسوريا وفلسطين وآسيا الصغرى وجزء كبير من الهند وروسيا والصين ثم جميع إفريقيا التي ما تحت خط الاستواء تقريبا وتجمع بين مختلف الشعوب التي اتخذت القرآن دستورا لها وحدة اللغة والصلات التي يسفر عنها مجيء الحجيج إلى مكة من جميع بلاد العالم الإسلامي وتجب على جميع أتباع محمد تلاوة القرآن باللغة العربية بقدر الإمكان واللغة العربية هي لذلك أكثر لغات العالم انتشاراً على ما يحتمل وعلى ما بين الشعوب الإسلامية من الفروق العنصرية ترى بينها من التضامن الكبير ما يمكن جمعها به تحت علم واحد في أحد الأيام وقضى أعداء الإسلام من المؤرخين العجب من سرعة انتشار القرآن العظيم فعزوها إلى مزعموه من تحلل محمد وبطشه ويسل علينا أن نثبت أن هذه المزاعم لا تقوم على أساس فنقول إن من يقرأ القرآن يجد فيه ما في الأديان الأخرى من الصرامة وإنما أباحه القرآن من تعدد الزوجات لم يكن غريبا على الشعوب المسلمة التي عرفته قبل ظهور محمد وإن هذه الشعوب لم تجد نفعا جديدا في القرآن لهذا السبب وما قيل من دليل حول تحلل محمد نقضه العلامة الفيلسوف منذ زمن طويل وقال بل بعد أن أثبت أنما ما أمر النبي بالتزامه من قيود الصيام وتحريم الخمر ومبادئ الأخلاق هو أشد مما أمر به النصارى إن من الضلال إذن أن يعز انتشار الإسلام السريع في أنحاء الدنيا إلى أنه يلقي عن كاهل الإنسان ما شق من التكاليف والأعمال الصالحة وأنه يبيح له البقاء على سيء الأخلاق وقد دون هوتنجر قائمة طويلة بالأخلاق الكريمة والآداب الحميدة عند المسلمين فأرى مع القصد في مدح الإسلام أن هذه القائمة تحتوي أقصى ما يمكن أن يؤمر به إنسان من التحلي بمكارم الأخلاق والابتعاد عن العيوب والآثام ومما نبه إليه العلامة بيل أن ملاذ الجنة التي وعد بها المسلمون لا تزيد على ما وعد به النصارى في الإنجيل, جاء في الإنجيل لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب إنسان ما أعده الله للذين يحبونه وسيرى القارئ حين نبحث في فتوح العرب وأسباب انتصاراتهم أن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة فلما قهر النصارى عرب الأندلس فضل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام ولم ينتشر القرآن بالسيف إذن بل انتشر بالدعوة وحدها وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول وبلغ القرآن من الانتشار في الهند التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل ما زاد معه عدد المسلمين على خمسين مليون نفس فيها ويزيد عدد مسلمي الهند يوما يوم مع أن الإنجليز الذين هم سادة الهند في الوقت الحاضر يجهزون البعثات التبشيرية ويرسلونها تباعا إلى الهند لتنصير مسلميها على غير جدوى. ولم يكن القرآن أقل انتشارا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قط وسترى في فصل آخر سرعة الدعوة الإسلامية فيها ويزيد عدد مسلميها على 20 مليونا في الوقت الحاضر وليس فيما يوصم به الإسلام من الجبرية ما يزيد خطرا على ما رددنا عليه وليس في آي القرآن التي ذكرناها آنفا من الجبرية ما ليس في كتب الأديان الأخرى كالتوراة مثلا وهنالك فلاسفة وعلماء لاهوت يعترفون بأن مجرى الحوادث تابع لسنة لا تتبدل. قال المصلح الديني القدير لوثر: يحتج على اختيار الإنسان وإرادته بنصوص الكتاب المقدس التي لا تحصى، وإن شئت فقل بكل ما ورد في الكتاب المقدس. وكتب جميع الأمم الدينية مفعمة بالجبرية التي يسميها القدماء بالقدر، ووضع القدماء القدر الذي لا راد لحكمه. على رأس كل أمر عادين إياه سلطة مطلقة لا مناص للناس والآلهة من إطاعتها وحاول إيديب غير جدوى أن يضرع إلى هاتف الغيب الذي أخبره بأنه سيقتل أباه ويتزوج أمه فلم يستطع ردا لحكم القدر الجبار ولم يكن محمد إذا جبريا أكثر من مؤسسي الأديان الذين ظهروا قبله ولم يسبق محمد في جبريته علماء الوقت الحاضر الذين أيدوا مع العلمة لابلاس رأي الفيلسوف ليبنتز في القول إنه إذا وجد ذكاء يعرف لوقت جميع قوى العالم ومواضع ما فيه من الموجودات ويستطيع أن يحللها ويحيط بمحركات أعظم أجرام العالم وأصغر ذراته فإنه لا يبقى عنده شيء غير معين ويصبح الماضي والمستقبل حالا في نظره والجبرية الشرقية التي قامت عليها فلسفة العرب ويستند إليها كثير من مفكري العصر الحاضر هي نوع من التسليم الهادئ الذي يعلم به الإنسان كيف يخضع لحكم القدر من غير تبرم وملاومة وتسليم مثل هذا هو وليد مزاج أكثر من أن يكون وليد عقيدة وقد كان العرب جبريين بمزاجهم قبل ظهور محمد فلم يكن لجبريتهم تأثير في ارتقائهم كما أنها لم تؤدي إلى انحطاطهم